A وابتسم وضحك وانا في داخلي ما بخبي احاول اكتم وأنا في داخلي مجهور أحاول أكت محزاني وراء صدري وخبيها أجمل وأبتسم وضحت وأنا في داخلي مجهور أحاول أكت محزاني وراء صدري وخبيها أحاول أكت مهمومي وخبيها وحاول قد ما أقدار بعد عن حراويها ولكن لازم اكتمها ولا بين معانيها لو اني كنت بانطقها معانها واقفة بالزوء ولكن لازم اكتمها ولا بين معانيها ولو قامت بشار تدري وتكشف خافي أببلش فيش ما تدهى وبتعب من حكاوي أجهل وأبتسم وضح وأنا في داخلي مجهور أحاول أكت محزاني ورى صدري وخبيها أحاول أكت همومي وخبيها وأنا مجبور وأحاول قد ما أقدامي طبيعة ما تفارقه طبيعة من قديم عصور فراحك يلقفا تقرد وتنبش في خوام فيها وإذا طاح الرجل مراه صار من الزمان مكسو تجي له طانه بظهرات فجاء ما درى فيها فجاء درى باللي يصير من وراء én a láb tesz, és a szár a szár. Én a láb tesz, és a szár a szár. Én a a a szár. Én a láb a a a a a a جعل هذا كتمت الهم في صدري وانا معذور همومي في وسط قلبي يا خبيها وخليها وإذا زاد الحزن فيني كأني بعالم مهجور كأني بدنيتي وحدي وكل الناس جافيها فيها البشر تدري شف خافي المستور ببلش في شي ما تتهى وبتعب من حكاويها يا شباب وضحت ونا في داخلي ما بهور احاول اكتم احزاني ورا صدري واخبيها احاول اكتم همومي جبر واحاول قد ما اقدر بعد عن حراميها واحاول قد ما اقدر بعد عن مصير الهم يرحل وعيش بدنيتي مسرور مصير الهم ينساني ونفسي ما يعنيها مصير القلب لو يظلم يجيوا انه مصير الناس تتبدل وتتغير مماشيها ولكن مكتبي وصفيها ولا مجده وطبع الهم ما يناها غير ضلع عرايها أجمل وابتسم وضحه اجمل وابتسم وضحه وانا في داخلي مدهو